أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تَمَتَّعْتَ كَانَ وَفَقًا رجوع منوص من قريتكم إن لهم أناس war أَلمَنْ جَعَلَ الْعَ I'll leave it. I'm <laughs> Oh, he doesn't o I'm uh not -huh. uh -huh. uh -huh. لالا إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُ عَلَابًا